Thank <laughs> you. بتحبه بعدك, بعدك بتحبه بعده بيخطر على بالك بعدك بتحن له ياللي خيب امالك بعدك بتحبه بعده يخطر على بالك بعدك بتحن له ياللي خيب امالك يا قلبي حرام علي حلفت لي انك نسيت بتشوف وبتوقف دقاتك كيف حتى لو قفت حكيته يا قلبي حرام عليك حلفت اللي انك نسيت بتشوف وبتوقف دقاتك كيف حتى لو قفت حكيته على يعني يا قلبي هاديك المرة رحت المطرح بتذكرني فيه وبتقلي هيدا المكان اللي كنا فيه المطرح بتذكرني فيه وبتقلي هيدا المكان اللي كنا قاعد فيه بعدك عايش عالاوهام ذكرى من ماضي الايام نساك وباع الغراب يا قلبي شو بدك فيك بعدك تتحب وبعدك وبعده بيغفر على بالك Dingen die je وبحبو بعده بيخطر على بالك بعدك بتحن الو خيب خير امالك يا قلبي حرام علي حلفت اللي انك نسيت بتشوفو بتوقف دقاتك كيف حتى لو وقفت احكي Ala balak, balak, bedi hebbalak, balak, je moet je uitroepen,